وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب اينزل ان يقف راكبا فقال بل يقف راكبا الا ان يكون به او بدابته الا فالله اعذر بالعذب المسألة الثانية الواقف بعرفة هل يقضي وقت وقوفه راكبا على مركبه الذي جاء به او ينزل على الارض فمالك يقول الافضل ان يقضي وقت وقوفه بعرفات راكبا على راحلته على مركوبه كما جاء في بعض الروايات مركوبه تشمل الناقة وتشمل السيارة الان او ينزل فمالك يقول لا الاولى ان يضل على راحلته لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفه على راحلته هذه القضية كون الرسول صلى الله عليه وسلم قضى نهاره بعد فلات الظهر والعصر الى غروب الشمس وهو على راحلته للاصوليين فيه نقاش يا هل ترى وقوفه كان مقصودا وهو معتبر في المناسك او وقوفه على راحلته جاء عفوا وبدون قصد او لمصلحة اخرى جاء عنه صلى الله عليه وسلم قول خذوا عني مناسككم ووقف بعرفه وكان واقف على راحلته فهل من المناسك التي ناخذها عنه ان نكون على راحلنا او انه ظل على راحلته للجبل او ليكون معلوما للناس يرونه او لأي شيء فبعض العلماء يقول افعال الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى عدة اقسام منها ما هو محض جبل فليس فيها تاس الا في الكيفية مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل وكان يلبس وكان ينام هذه افعال جبلية ولا تشريعية جيبله كان يفعلها قبل البعثه لكن كيف كان يأكل بالشمال ولا باليمين باليمين كيف كان ينام على شقه الايمن ولا الايسر ولا ينبطع ولا ينضجع شقه الايمن كان يلبس كيف باليسار ولا باليمين باليمين اذا الفعل الجبلي من حيث هو ليس فيه تشريع ولكن الهيئة والكيفية مثل ما قال صاحب مراق السعود والاكل والشرب فليس ملة لا وفعله المركوز في الجبله كالاكل والشرب فليس ملة من غير لمح الوصف الوصف الذي يناسب أو الوصف الذي يلازم الفعل الجبلي هو المشروع كان يأكل الأكل طبيعي من مقومات الحياة كيف كان يأكل بيمينه إذا الأكل باليمين هو المشروع ممكن تأتي باليسار وتصل الفم لكن لا الرسول ما أكل بيساره وقال قل بيمينه اذا التشريع في الكيفية وهناك الفعل الذي هو محض عباده الطواف الصلاة قال صل كما رأيتموني أصلي فهذه الصلاة هل الجبله لها دخل في هذه ليس لها دخل لأنها شرعت بعد الرسالة فكيف كان يصلي علينا أن نصلي ولذا صعد المنبر وكبر مستقبلا القبلة وقرأ وركع ورفع من الركوع ثم نزل المنبر كانت وقف على واحدة ونزل اثنين وسجد في الأرض في أصل المنبر سجدتين ثم قام وفعد المنبر وقرأ وركع ورفع من الركوع وهم يرون ثم نزل القهقر بظهره وهو مستقبل القبلة وسجد السجدتين وتشهد وسلم يبه أتى بالصلاة أمامهم ولا لا نقص من منها شيء ثم قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي يب هذا فعل جبلي ولا عبادة فعل محض عباده اذا هذا الفعل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه علينا لا تصح الصلاه الا بالكيفيه التي جاء به ففعل لمقتضى الجبله وفعل محض عباده فعل لبيان مجمل في كتاب الله والسارق والسرقه فاقطعوا ايديهم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا فامسحوا بوجوهكم وايديكم السارق والسرقه تقطعوا ايديا فامسحوا وجوهكم و ايديا الايدي جاءت في القرآن لهذين الموضعين فهل موضع المسح وموضع القطع سواء ولا من فين يأتي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قطع يد السارق من فن قطعها من الكوع اذا هذا بيان لمجمل في كتاب الله وهو عليه البيان لتبين للناس ما ايش زي اليهم لما جاء في التيمم جاء في الوضوء نص واغسلوا ايديكم الى المرافق نص الى المرفق وحدد لكن في التيمم لم يحدد فهل يا ترى نمسح في التيمم كما نص القرآن على الوضوء إلى المرافق او نمسح في التيمم على الأيدي التي بينها في قطع يد السارق تكون مسح اليد في التيمم هي اليد التي قطعت في يد السارق ولا مسح اليد في التيمم هي اليد التي غسلت في الوضوء اليد اللي غسلت في الوضوء غسلت إلى فين؟ إلى المرافق واليد اللي قطعت في السارق أقطعت من أين؟ الى الرسغ فيد التيمم تكون ايتهما جاءت السنه فعله صلى الله عليه وسلم وبين وجاء عنه الامران قال التيمم ضربتان ضربه للوجه وضربه لليدين وجاء عنه التيمم كان يكفيك هكذا وضرب بيديه الارض ضربه واحده مسح بها وجهه وكفيه يب بيانه صلى الله عليه وسلم ضربة يكن يكون للكمال كان يكفيك, يكفيك ان تقول بيديك هكذا يبقى اقل ما يجزئ ضربة واحدة وللكفين والكمال ضربة للوجه مستقلة وضربة لليدين الى المرفق هل من باب الكمال ما الذي بين لنا هذا وكيف عرفنا من فعله صلى الله عليه وسلم اذا ثلاثه اقسام الان فعل بمقتضى الجبله وليس محل تشريع ولكن نلاحظ فيه الوصف فعل لا لمقتضى الجبله ولكن للبيان كالصلاه كما صلى وقد صل كما رايتم اصلي فعل لبيان مجمل في كتاب الله فعل متردد بين العبادة وبين الجبل فعل مختص به ما مختص به صلى الله عليه وسلم من الافعال لا يشارك فيها غيره في امر الزواج المراه التي جاءت وهبت نفسها للنبي قال سبحانه ايش خالصه لك من دون المؤمنين فلا يجوز للمراه ان تهب نفسها لرجل ولا يجوز لرجل أن يستبيح امرأة بهبتها نفسها إليه لا نكاح إلا بولي وشاهد يعد فهذا فعل يختص به وحده وخصائصه كثيرة صلى الله عليه وسلم فعل يتردد بين الجبلة وبين العبادة ركوبه على الراحلة جبلة ولا عبادة لما يكون ماشي في الطريق ويركب ولا يمشي جبل ولا لا جبلة. لكن وقوفه يوم عرفه وقد قال خذوا عني مناسككم وعرف من اركان الحاج وقال خذوا عني ناخذ عنه الوقوف بعرفة ناخذ عنه الوقوف راكبا ولا الوقوف نازلا من هنا قال الاصوليون هل كل الناس في حجة رسول الله كانوا وقفا على رواحل ها؟ هل كان كل واحد على راحله اذا كون الوقوف على راحله ليس شرطا في صحه الوقوف بعرفات لان الرسول شاهد ملي... عش... الاف الناس بدون راحل لكنه هو كان على راحله يبقى الافضل ايش مالك يقول نعم لما كان الامر مستوي يجوز على راحله وبدون راحله كلاهما جائز ولكن عند المفاضلة ايهما افضل مالك يقول ما صادف فعل رسول الله وهو صادف فعله كالراكب الاخرون يقول لا سواء بدون تفضيل الراكب والنازل سواء ووقوفه صلى الله عليه وسلم على راحلته يوم عرفة لا لانه شعار النسك ولا جزءا من عرفات ولكن كما تقدم قل وقفتها هنا وعرفت كلها موقف لماذا اختار الوقوفها هنا قلنا ليش اختارها يا جماعة قلنا ان جبيل الرحمة او الصخرات مثل المنبر المنصوب في ارض عرفات انت شفت جبال تاني غيره ها؟ كأنه المنبر المنصوب في مصلى العيد فيكون موضع معروف معلم يأتي إليها أمير الحج فاختاره صلى الله عليه وسلم ليهتدي إليه من يريد أن يصل إليه او يراه فكان من باب الاعلام أن يكون على راحلته إذن وقوفه النهار على راحلته ليس من باب تكملة النسوك ولكن من باب الاعلام للناس وبالك يقول هذا تحكم من قال لكم نفعل هذا من اجل هذا ليش ما نقول ان الصورة التي فعلها وصاد بفت فعله وتكون هي الافضل برناميرها فوجد قبة ضربت له وكان صلى يضلل بثوب كل هذا كانت ايش تدل على انه كان ايش كان في الصيف ولو تذكرتم دروس الصيام في عام الفتح عام الفتح بينه وبين الحجة ايش سنة واحدة لأن العام الفتح في ثمانية ومضت عام التسعة وراحت وجاء الحج في عشرة يعني السنة هي الفاصله بينهما وسنة ما تترخ في الصيف والشتاء دورة الصيف والشتاء ثلاثين سنة تذكرون في فتح مكة لما أتى صلى الله وسلم إلى العرج ماذا حدث لما خرجوا صياما في فتح مكة ماذا كان الامر ألم يمر على رجل يظلل قال ما شانه قال صائم ألم يكن صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من شدة الحر يب فتح مكة كانت في شدة الحر رمضان في فتح مكة كان في ايش شدة الحر خرج رمضان دخل الحج يعني اقرب ما يكون الى ان حجة النبي صلى الله عليه وسلم كان في ايش في الصيف ومع ذلك يظل على راحلته من بعد صلاة الظهر والعصر زوالا بعد زوال الشمس الى الغروب ويمضي بها الى ان ياتي الى مزدلفة من هنا كانت السنة في يوم عرفة ان يكون الحاج غير صائم ليتقوى على عمل ذلك اليوم لانه بين صلى الله عليه وسلم فضيلته افضل ما قلته انا والنبيون من قبل ايش في هذا اليوم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير اذا الوقوف على الراحله نقول كما قال مالك رحمه الله انه اختاره الاولى يقول بعض العلماء حينما يضل على راحلته يغفل عن الرحلة ولا يسقط اللي ينعس يقدر ينعس على راحلته ها اذا كان في هودج ما كان في هودج اذا ما نام ما غفل مستمر على ذكر الله ودعائه انت في الجنس ولا في السير هشغل المكيف يمكن ياهش يجيك النوم راح عرفات عليك وانت نايم الوقوف حسب لك ولكن ايش حصل العدد واقف لكن لما تكون صاحي وتذكر الله العدد شغال اذا يوم يا اخواني فرصة العمر ما يقول فرصة العام فرصة العمر ما تدري بعدها ماذا يكون فالرسول صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل الاعلى للاجتهاد في هذا اليوم يكفي من العنايه به ان يقدم العصر مع الظهر عند زوال الشمس في نصف النهار ويؤخر المغرب مع العشاء الى ثلث الليل يبا انفسح المجال للواقف بعرفات من زوال الشمس الى ثلث الليل لا يشتغل بشيء الا بشأن عرفات حتى الصلاة المفروضة زحزحها عنه يبا شان عرفات يحتاج الى عنايه ولا لا ولا نروح ناخذ معنا فراش وناخذ معنا مكيفات وناخذ معنا كذا وناخذ معنا ادوات يجب ان نعنى بهذا اليوم فعلا وفي الواقع يوم عرفات جر الناس دايما لو قال المسلم للذين يقولون عيد البلولة او عيد الامه او عيد كذا يوم الاسلام هو يوم عرفة يوم الاسلام واي يوم اعظم من ان يجتمع فيه ابناء العالم الاسلامي كله يأتون من كل فج عميق ويشهد المنافع التي لا تحصى في هذا الوقت إذا العناية به والاجتهاد فيه من أهم ما يكون من إيش متطلبات الحاج فليعنى به وبالله التوفيق